الدنيا دي باب بيودي الباب سير داب الخوف مليان وبناخد كل القلم على الوش مفيش معلش كمان تهرب ممنوع هتموت من الجوع ولا بارص التعبان تهرب ممنوع هتموت من الجوع ولا بارص التعبان اللي بيعمل نفسه حبيبك بيلعبك على الحبلين جنبك بيبان طيب غلبان تعلب ماشي بوشين بالهم بقى بظهرك للحط إنسان مقسم نصين بالهم بقى بظهرك للحط إنسان مقسم نصين شايل <تصفيق> فحمل من الماضي حملك بيهد I'm gonna بل سف جلس اتفقوا خلصي بيعوا يشتروا فيك دنيا مظبطه وما زاد ولا عط غطى للي هيلعب بيك تنطق ممنوع نفسك مقطوع تجري ويرجع يلاقيك تنطق ممنوع نفسك مقطوع تجري ويرجع يلاقيك طب ده انت بسيط وبحلم عمتلبد على لبس والوان ولا عايز ست ولا قص شريط ولا يوم تبقى في اعلان هل ماك في السطر وزوجة ولا بتاعه جو جيب مليان؟ هل ماك في السطر وزوجة ولا بتاعه جو جيب مليان؟ جاي <تصفيق> الفحول Wanna I'm